وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار احبتي في الله لا شك أنكم شعرتم كيف مرت أول أيام من رمضان سريعا وحتى لا نفوت على أنفسنا فرصة اغتنام الأوقات في هذا الشهر المبارك أردت أن أذكر نفسي وإياكم بمجموعة من فضائل الصيام لعل الهمم ترتفع والقلب ينشرح والجوارح تندفع لمزيد من الأعمال والإكثار من الطاعات فمن فضائل الصيام أنه جنة من النار اي وقاية من النار يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله baad Allah وجهه عن النار سبعين خريفا. فإذا كان صوم يوم في سبيل الله يبعد وجهك عن النار سبعين عاما. فكيف بصوم رمضان كله من صام يوم في سبيل الله باعَد الله وجهه عن النار 70 والصيام أيضاً وقاية من وهذه موجهه الى الشباب وقايه من الشهوات وقايه من الملذات لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء ما معنى الباء القدره على المهر على دفع المهر والنفقه للزوجه من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع ما هو الحل ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء حمايه وقايه فارشد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج ارشده ان يستعين بالصوم على إطفاء أجيج وثوران الشهوة، وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالصوم وقائية للإنسان في الآخرة من النار، ووقاية للإنسان في هذه الدنيا من الوقوع في المعاصي. ومن فضائل الصيام أيها الأحبة أنه سبيل إلى الجنة. ومن منا لا يرغب في الجنة؟ الكل. يريد دخول الجنة فالصوم سبيل إلى الجنة بل أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا خاصا بالصائمين الله أكبر يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا من هذا الباب فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حقيقة تاج على رؤوس الصائمين يوم القيامة باب مهيأ لهم للدخول من خلاله إلى الجنة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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يوم القيامة أي ربي يعني يا ربي أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه فسبحان الله الصوم ينطق يوم القيامه بقدره الله عز وجل فيشفع لصاحبه في لحظه احوج ما يكون العبد فيها للشفاعه في تلك اللحظه يشفع له والصوم هذا ايها الاحبه هذا الصوم سبب للسعاده في الدنيا وفي الاخره في الدارين كما ثبت في الصحيحين في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فرحة عند فطره لأن الله تعالى أباح له الأكل والشرب في تلك اللحظة والإنسان كما تعلمون مجبول على حب الأكل والشرب هذه غريزة في الإنسان يحب الأكل والشرب فيفرح عندها وفرحة عند لقاء ربه عندما ينكشف له من سعة رحمة الله عز وجل والجزاء الأوفر ما كان غائبا عنه فلا يكاد يصدق عينيه من حسن ما يرى من النعيم من حوله الذي حصل عليه بماذا؟ بالصيام ومن فضائل الصيام أن الرائحة التي تخرج من فم الصائم وهي رائحة مكروهة عند الخلق لا نحبها ولكنها محبوبه عند الخالق يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك اي الرائحه التي تخرج من فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يقول ابن عبد البر رحمه الله عليه اي ازكى عند الله وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك هذه الرائحة محبوبة عند الله لماذا؟ لأنها من آثار العبادة والطاعه لماذا تخرج هذه الرائحة من فم الإنسان؟ لأنه صائم ولذلك كانت محبوبة عند الله عز وجل إنسان ترك طعامه وشرابه من أجل ربه سبحانه وتعالى ومن فضائل الصيام ايها الاحبه انه كفاره للخطيئات وكما قلنا سابقا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هذا الصوم هو كفاره للخطيئات فعن حذيفه رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفه رضي الله عنه أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدق ما مع معنى هذا الكلام أن الرجل قد يبتلى ويمتحن في هذه الأشياء في أهله في أولاده في ماله في جاره يمتحن في هذه الأشياء وقد يأثم بسبب تقصيره في حق زوجته في حق أهله في حق جيرانه وهكذا فينبغي أن يكفرها بالحسنات لقوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ومن جملة هذه الحسنات بالطبع ماذا؟ الصلاة والصيام والصدق والصوم من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قلنا محتسبا للأجر عند الله عز وجل من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه فالذي لا يسعى بكل جهد وإخلاص من أجل اغتنام الأوقات في هذا الشهر المبارك فهو ظالم لنفسه ظالم لنفسه ومهلكها وموبقها وموقعها في شديد العذاب أقول قولي هذا والسغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشير في الأخير إلى مسألة هي محل نقاش بين المسلمين ناس يما في هذه الفترة وهي مسألة الإمساك الإمساك عن الأكل والشرب أقول أولا أن الله عز وجل شرع الصيام كما تعلمون من الذي شرع الصيام الله سبحانه وتعالى وحدد وقتا للإمساك ووقت للإفطار الله عز وجل هو اللي لزمنا به المسألة هذه هو اللي كتب علينا الصيام وبيجنا متى غناكلو ومتى غنتوقفوا على الأكل فمن أعظم الظلم أيها الأحبة أن يأتي إنسان ويلزم الناس بالتوقف عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر بمدة معينة يقولون بانكم خصكم توقفوا عن الأكل والشرب بمدة عشرين دقيقة عشر دقائق هذا من أعظم الظلم بل هذا من الافتراء والكذب على الله عز وجل هذا الأمر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أين عقولكم أيها الأحبة؟ أين يكفيك أن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا في الصحيح كلام واضح جزاكم الله خيرا لا بد من التمسك بالسنة في هذا المسألة فللإنسان أن يأكل وأن يشرب يكل ويشرب مع رساته حتى يطلع الفجر حتى يدخل وقت الفجر أما نزيد وقت ik wel de de